وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نُعُدْ لَن تُغْنِيَ عَنكُم مَّؤَاكُلَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر والدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو عَلِيمٌ مَّا فِيِهِمْ خَيْرٌ لَّا أَسْمَعُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم معرضون. يَا أَنَّ الْسَّجِيْبُ لِلَّهِ وَلِلْرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاهُمْ إِلَى مَا يُحِيِّكُمْ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحْوُدُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَطَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتِي تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ قال وقال وعلم الله شديد العقاب